الشيطان أبد أبد ألقنهم كاره ورجل عوضه واني فقير ويدانه تهين عداه فيهم فقير وكنيتروانه الشيطان يعيدهكم الفقر ويأمركم بالفحشة هو رهان وباك مك فقير رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في في ما نقصت صدقات من مال صدقات كعد مدلقون ما كما أنك الله سبحانه وتعالى مددك بركاته